اثنان، استمع إلى الأسئلة والأجوبة وأعدها ثم اكتبها في دفترك واحد، كيف الجو اليوم؟ الجو ممطر اليوم اثنان، كيف الجو اليوم؟ الجو عاصف ثلاثة، كيف الجو اليوم؟ الجو غائم 4. نحن في أي فصل؟ نحن في فصل الخريف 5. كيف يكون الجو في فصل الخريف؟ يكون الجو ممطراً 6. نحن في أي فصل؟ نحن في فصل الربيع 7. كيف يكون الجو في فصل الربيع؟ يكون الجو ممطرا ثمانية كيف سيكون الجو في برصة غدا سيكون الجو غائما في برصة غدا